ثم ثنى بالسلام إن العيون, العيون بليل حب لا تنام جرح الفؤاد دواؤه وعطر الكلام قولوا سنسمع قولوا سنسمع يا أئمة نترا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 كانوا يخافون سوء الخاتمة، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم يا مث يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. طيب.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 كحديث سهل بن سعد في الصحيحين، وحديث أبي هريرة عند مسلم، وحديث أنس رضي الله عنه عند الصح في عند البخاري ومسلم وعند الإمام أحمد، كلها تدل على هذا المعنى، فإذا صلّت هذه الألفاظ بعضها على بعض. ظهرت لك الصورة كاملة في حديث أنس رضي الله عنه وهذا يرويه البخاري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ويرويه مسلم عن ثابت البنان عن أنس ويرويه حميد الطويل عفوا حديث أنس إنما رواه الإمام أحمد نعم ما رواه الشيخان ويرويه الإمام أحمد من حديث حميد الطويل عن أنس حديث أنس المتفق عليه هذا سأذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى في حديث أنس الذي رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجبوا من عمل عامل حتى تنظروا إلى ما يختم له به فإن العبد لا يعمل العمل الذي إن مات عليه دخل الجنة فإذا به يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار يختم له بعمل أهل النار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 عمره في التقوى والطاعة لازم تحط لفظة إيه فيما يبدو للناس عشان ما يحصلش إشكال إن إزاي يبقى قضى حياته في التقوى والطاعة وعندين يروح في داهية في الآخر يعني يدخل جهنم لا ظاهر فعله التقوى ظاهر فعله الطاعة زي مثلا أي حد يكون كل حياته عصيان في عصيان وبعدين يأفل الضولة في الفرقة وياخد الفرقة وياخد الممثلين وروحوا يعتمروا مسا وما يرضيش يشتغل في رمضان أحسن كده عيب ورمضان شهر فضيل والمفروض نحن نتعبد ومش عارفين الكلام ده وروحوا كلهم يعتمروا ويغتسلوا بماء زمزة معلش خاطر يزبطوا أمورهم وبعد العرض بعد رمضان ببشرطة نبتدي بقى عرض دي مع النساء والرجال ومش عارف ايه والكلام ده او تبقى تبقى رقاصه ولا بتاع ولا الكلام دوت وتعمل لي موائد الرحمن اللي بيعملوها في رمضان ويتسابقوا في ان كل واحدة انها حتى تجيب افخم المأكولات علشان خاطر ياكلوا الفقراء ومش عارف ايه والكلام العرب كانوا قديما لهم مثل يقولون فيه ليتها ما زنت ولا تصدق يعني تأخذ كسب فرجها عشان تعمل موائد الرحمن مثلا أو تعري جسدها عشان تأخذ موائد الرحمن لا ليتها ما زنت ولا تصدقت لا ده العمل ده حتى لو أنه أنفق على الفقراء وأكل ومش عارفوا الكلام ده ثم عصى الله تبارك وتعالى لا هذا قضى أكثر عمره أو قضى شطرا من عمره في التقوى والطاعة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 لكن ده على طول بيبني مستشفيات وبني بيبني معاهد ومثلا بيتصدق على الفقراء والمساكين ومش عارف في الكلام ده حنفترض يعني ان هذا البني آدم اللي عمل ده كله عرضت له فتنة في الوقت الاخير وانا يعني اعرف رجلا كنا نعده ابن تيمية العصر و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 تخشى ذنوبك فتناولت ابنة من على الأرض وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه إنما أخشى سوء الخاتبة وتلا قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فحق لكل عامل أن يخاف على نفسه وأن لا يعتد كثيرا بعمله